وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُدْخِلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ رَبِّكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّ مُزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفَتَرَى عَلَ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ فَبِالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ بَعِيدٌ أَفَلَمْ يَرَوْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَنَا خَسَفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْتَقَى عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ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 ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغنهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من مجرم محارب وتماثيل وجفان كالجواب. يعملون له ما يشاء من محاريب وثماثين وجفال كالجواب وقجور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دار بد الارض تأكل من سأته فلما خرَّت بَيَّنَتِ الجَنْنُ أنَّهُ كانوا يَعْلَمُونَ الغِيبَ ما نَبِثُ فِي العَذابِ المُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَبٍ في مَسْكَلِهِمْ آيةٌ جَنَّتَ لِعَيْنِ يَمِينٍ وَشِمالٍ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 سِدْرٌ قَلِيلٌ ذَلِكَ جَزَائَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إلَّا الْكَافُرُونَ وَجَعَلَ لَابِينَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَالَ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَانًا ظَاهِرَةً وَقَدْ وَقَدْ دَرَّنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَامٍ آمِلِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلْمُ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم فتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ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 قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستخفون عنه ساعة لا تستخفون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعض إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكفروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكفروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا, إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُم مَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَال فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافرون وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَبْنَاءَهُ وَأَوْلَادَهُ وَمَا نَحْنُ بِهِ عَذَابٍ قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْنَمُونَ وَمَا أَبْنَاءَكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِلَّتِي تُقَرِّبُ قُعُودَ النَّاسِ إِلَّا مَن آمَنَ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ بما يعملون وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب مقدرون قل إن ربي يمسك رزقا لما يشاء من عبادي ويقدر له وَمَا أَنفَقُتُم مِن شَيْءٍ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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفا ولا ضرا ولقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تسل عليهم آياتنا بيناتهم قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا رجلا يريد أن يصدكم عن ما كان يعرض آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكم وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلكم النذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي, فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا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 قل إن ربي يقذف بالحق علام الغنوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيده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 بعيده وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياء من قبل انهم كانوا في شك مريب